فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا اتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا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 يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُونَ أَمْ يَتَخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا آلِهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ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 وَمَا هُسَلَّى مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا نَفَعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ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 وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَاجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِئًا تَنِيدَ بِهِمْ وَاجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَاجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَحْفُوظًا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزها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 لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عوجوههم النار ولا عن, ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ما يأكلون بالليل والنهار من الرحمن بلهم عبادك ربي معرضون أم لهم آلها تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أوفوسهم لا يستطيعون نصر أوفوسهم ولاهم منا يسحبون بل ما تعلها طال عليهم العمر أفلا يرون أن أنت الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما وذروا بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون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 الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكن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 الحق أم أنت من اللعبيين؟ قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشهدين وَتَلَّوَاهِ لَكِيدًا أَصْلَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِيرِينَ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 على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون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 ونجَئِنَا هُوَ لُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا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 إنهم كانوا قوم سوئ فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجناه وأهله من الكرب العظيم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 ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح له الطير وكنا فاعلي وعلمناه صنع كلبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ويسوليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره للأرض التي باركنا فيها وكن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 استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعبادين وإسمعيل وإدريس وذالك فلكلهم من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَنْ لَنْ نَقُدِرْ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إن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 وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم وبينهم كل إلينا راجعون فمن يرى يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى يتبعون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 قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ۚ بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَلٍ ۗ نَمَا انْتُمْ لَهَا واردون لو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 حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدناه ولخلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن فيها ذا بلغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فَقُلْ لَذِنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ دِرِي الْقَرِيبُ النَّوْبَعِيدُ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دِرِي لَعَلَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ ورب الضر الرحمان المستعان على ما تصفون